بسم الله الرحمن الرحيم نوقف الصريق إلى الله يقدم سلوح صلى الله عليه وسلم قال المسنة رحمه الله أنه يجيء يوم الفصل كما يشاء وللقواء العبلي قال الله سبارك تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمان الملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور هل ينظرون هل ينتظرون الا اياسيهم الله اتيان يليق بجلاله عز وجل الاتيان والمجيء من صفات الرب سبحانه وتعالى من صفات الافعال يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى وقد صرح في الكتاب والسنه تعلق المجيء بيوم القيامة قال عز وجل كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفان صفا لا شك أن صفات الأفعال يفعلها الله عز وجل متى شاء يفعل الله عز وجل من أفعاله ما شاء متى شاء في أي وقت شاء سبحانه وتعالى صحيح تقول ذلك على نجي الملائكه لانه عطف نجي الملائكه على نجي الرب عز وجل قال الا ايات اياك الله في بولل من الغمام والملائكه اي واتياهم الملائكه فما نجي الرب غير نجي الملائكه ونجي الملائكه بين دوي الرب سبحانه وتعالى بين دوي اياه سبحانه وتعالى وفي ظلن او فوق ظلن جمع ظل وهي السحابه في ظلال من الغمام ما يظلل غيره ان الغمام هو السحاب تاتي الله سبحانه وتعالى فوق ظلال من الغمام وتاتي الملائكه وقضي الامر فصل بين العباد ولذا قال يديء يوم الفصل كما يشاء قال تعالى وان الى الله ترجعون وقال هل ينظرون الا ان تاسياهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك هذا العطف اختبر المغيره وهو يرد على اي تاويل لان كل ما يتاولوه متاولون في اثان الرب مجيء وامره مجيء ملائكته او اي مجيء داخل اما في اثيان الملائكه او في اثيان بعض ايات الله سبحانه وتعالى وهنا يعطف نجي او ايتيان الملائكه على عطف عليه ايتيان الرب وعطف عليه ايتيان بعض اياته سبحانه وتعالى وقال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا وذلك تشقق السماء بالغمام الذي ينزل الرب سبحانه وتعالى فيه هذا من لازم ما المعنى دلت عليه الايات الاخرى فقال تعالى كما اذا دكت الارض دك كان دكا وجاء ربك والملك صفا صفا اي صفوفا صفوبا الملائكه تنزل صفوفا وقال تعالى واشرقت الارض بنور ربها لما جاء اشرقت استنارت الارض بنور ربها سبحانه وتعالى وهذه صفته من وجهي ووجهي اللائق به سبحانه وتعالى وفي حديث الصور المشهور الذي سقاه غير واحد من اصحاب المسانيد وغيرهم عن ابي هريره رضي الله عنه هذا الحديث ضعيف الاسناد قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ان الناس اهتموا لمنخفهم في العرصات تشفعوا الى ربهم بالانبياء واحدا واحدا من ادم فمن بعده العرصات جنو عرصه والعرصه الارض المستويه المرتفعه فعرصات القيامه الارض التي يحشرون عليها ليس فيها ارتفاع ولا انخفاض تشفعوا بالانبياء الى ربهم واحدا بعد واحد من ادم فمن بعده فكلهم يحيد عنها اي يميل حتى ينتهوا الى محمد صلى الله عليه وسلم اذا جاء اليه قال انا لها انا لها فيذهب فيذهب فيسجد لله تعالى تحت العرش ويشفع عند الله في ان ياتي لفصل القضاء بين العباد وهذا الجزء من الحديث رغم ضعف سنده ككل الا انه شواهده في الصحيحين ثابته قال فيشفعه الله وياتي في ظلال من الغمام بعدما تنشق السماء الدنيا وينزل من فيها من الملائكة ثم الثانية ثم الثالثة ثم إلى السابعة وهنا ذكره مختصى يعني ليس هذا مثل الحديث وسيأتي هذا الحديث وبين ما فيه إن شاء الله وما له من شواهد وما فيه من غرائب ومنكرت قال وينزل حملة العرش والكروبيون كرب قرب فالكروبيون المقربون قال وينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام ولهم أي للملائكة من حملت عشر كوبيون وإرهم لهم زجل من تسبيحهم يقولون سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبوه قدوس رب الملائكة والروح سبوه قدوس سبحان ربنا الاعلى سبحان ذي السلطان والعظمه سبحانه سبحانه ابدا ابدا عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الاولين والاخرين يجمع الله الاولين والاخرين ليقات يوم معلوم أربعين سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء وينزر الله في ظلل من الغمام إلى الكرسي الله نوندى وقال الذهبي إثناجه حكم صحاحه أيضا الحاكم هذا الحديث في إثبات إثبات نزول الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء كما ذكر في المثل انه يجيء يوم الفصل كما شاء ليقضي وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم سيامه نزل الرب الى العباد وهو مسلم هذا وهم والله اعلم ليس هذا في مسلم انما رواه التملي والبخاري في خلق افعال العباد وابن خزيمه صححه الالماني وعن اسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يهبط الرب تعالى من السماء السابعه الى المقام الذي هو قائمه ثم يخرج عنق من النار فيضل فيضل الخلائق كلهم كلهم فيضل الخلائق كلهم يكون فوق رؤوسهم جميعا هذا العرق فقط قطعه من النار تخرج تضل كل الخلائق يرون نارا فوقهم فيقول العنق يعني امرت بكل جبار عنيد ومن زعم انه عزيز كريم ومن دعا مع الله اله اخر اعوذ بالله ان زعم انه عزيز كريم كما في قوله عز وجل للكفار عن الكفار المنقم ادق انك انت العزيز الكريم كان متعجزا عن طاعه الله يرى نفسه رفيع الشان لا يخضع لشرع الله سبحانه وتعالى يتعذر يزعم انه كريم بماله في الصحيحين من حديث الشفاعه عن ابي هريره رضي الله عنه وفيه يجمع الله الناس يوم القيامه فيقول من كان يعبد شيئا في فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت فتبقى هذه الامه فيها شافعوها او منافقوها شك ابراهيم ابن سعد الراوي عن ابن شهاب والراجح فيها منافقوها كما دلت عليه الذوات بمجموعها وتبقى هذه الامه فيها منافقوها فياتيهم الله تعالى ونشهد من حديث ايتيان الرب فياتيهم الله تعالى فيقول انا ربكم فيقولون هذا ما كاننا حتى ياتينا ربنا فاذا جاء ربنا عرفناه فياتيهم الله في صورته التي يعرفون هذا الحديث يثبت صوره إثبات الصورة لله عز وجل بل صور لأنه في الروايات الأخرى فيأتيهم في صورة غير صورته التي يعرفون فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا نثبت لله عز وجل صورا لا كالصور نثبت لله عز وجل صورا لا كالصور والمؤمنون يعون ربهم فيما يظهر من جملة الأحاديث أول مرة في العرصات قبل تفرق الناس وهذه والله أعلم كما سأتي بيانه إن شاء الله هذه رؤية أهل الموقف جميعا وبها يعرفون ربهم فيأتيهم الله في سورة غير سورته التي يعرفون فيقولون نعوذ بالله منك هذا ما كاننا حتى أتي هذا ربنا فإذا جاء ربنا عرفنا ففي تصريح بالإتيان والمجيء وإثبات السورة كما يليق بجلال الله عز وجل وكما يعني روى واستلف هذه الاحاديث سمعوها سمعها الصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعها التابعون منهم وامروها كما جاءت من غير تفسير للصوره ولا تحريف لها و يعني ولا تاويل امروها كما جاءت دلاله على معنى نثبت صوره لله عز وجل لك الصور كما ذكرنا بل صورا قال فيقول فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول انا ربكم فيقولون انت انت ربنا فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم اي على ظهر جهنم ظهراني او ظهري التثنيه هنا غير مراده انما تذكر كثيرا يعني بمعنى فوق كما بين ذي الشيء لا يلزم منه ان يكون له يد في هذا الموضع يعني وان بين ظهري جهنم يعني فوق جهنم قال ولهما نحوه من حديث ابي سعيد الخدري حتى يبقى الحديث وفيه حتى يبقى من كان يعبد الله من بر او فاجر فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس لان كل من كان عبده الله تبعه الى النار وليعذ بالله قال فيقولون فارقناهم ونحن اقوى منا اليهم اليوم فارقناهم وكنا نحتاج اليهم في الدنيا فارقناهم لله عز وجل خالفناهم في المنهج وفي الطريق وفي كل شيء وفي الاعمال وتحملنا الم هذه المفارقه وكنا نحتاج اليهم فالان لا نحتاج اليهم فكيف نوافقهم وهم يذهبون الى النار قال سيقولون فارقناه ونحن احوج منا اليهم اليوم يعني لينا اليوم نحن الان لا نحتاج اليهم فرقناهم في الدنيا وكنا نحتاج اليهم <تصفيق> وان سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون وانما ننتظر ربنا قال فأسيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها هذه رواية صريحة في أنهم رأوه قبل ذلك قبل أن يتفرق الناس هنا قد ذهب الناس وتفرقوا إلا أن التفرق لم يقع للمنافقين بعد وإنما كانت الأمة فيها منافقوها أما التفرق قبل ذلك والتميز بين الأمم الفصل بينهم يتميز المجرمون عن المؤمنين بتميز الكفار اهل الملل الكافره من اليهود والنصارى وعباد الاوثان وعباد الطواغيت بكل انواعها والذي يظهر والله اعلم من هذه الروايات الصحيحه الصريحه انهم راوه في العرصات وهذا يدل على انهم يرونه قبل الجنه قبل دخول الجنه يرونه في عرصات القيامه وهذا يظهر منه أنه قبل تميز الأمم أنه يراه جميع الأمم من بر وخاجر لكن رؤية المؤمنين رؤية تكريم ورؤية الكفار رؤية العبد الآبق من سيده الغاضب عليه وليس أنه يراه رؤية تكريم ثم يحجب عنهم فلا يرونه أبدا الله أعلم ورؤية العلماء في المسألة ثلاثة أقوال في مسألة من يرى الرب يوما قادما قول انه يراه المؤمنون فقط هو القول المشهور عند الجماهير ان اهل العلم والقول الثاني المؤمنون والمنافقون والقول الثالث يراه اهل الموقف جميعا رغم انه ضعفه كثيرون الا انه اصح الاقوال وهو لكن كما ذكرنا ليس برؤيه تكريم للكفار والمنافقين قول الثالث اصح الاقوال وهو ان اهل الموقف جميعا يرونه قال فياتيهم الجبار في صورة غير صورته التي راوه فيها فيقول انا ربكم فيقولون انت ربنا فلا يكلمه الا الانبياء فيقول هل بينكم وبينه ايه تعرفونه فيقولون الساق فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياءا وسمعه فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا طبقه واحده لا لا ينسى ظهره فقال ظهري لا تطوعه فلا يستطيع السجود كلما اراد ان يسجد خر على قفاه وفي الحديث اثبات صفه الساق لله عز وجل صريحه سيكشف عن ساقه ولا تعارض بين هذا الحديث وبين قول ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السرادق فلا يستطيعون قال عن شده امر عظيم لانه ابن عباس رضي الله عنه لم يقل لا يريد ان نصف الله بان له حساب ولم يقل ليس لله حساب حتى يعني يحتج بانه هذا هو التاويل وانما كشف الله عن ساق امر عظيم شده امر عظيم لا تعارض بين الامرين والله اعلم والله ان التاويل المذموم ليس ما يستفاد من السياق وجمله المعنى التاويل المذموم هو ما في ما اثبته الكتاب والسنه وصرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل هذا هو التاويل المذموم وابن عباس لم ينفي صفه الساق ولم يقل لا يجوز ان يوصف الرب بان له ساق لانها جريحه كما يقول اهل البداه وهذه علامه يعرفونها يعرفون الرب عز وجل بها كيفيه ذلك مجهوله بل يعرضهم الله اياها وذلك يوم القيامه لا ندري كيف ذلك ولكننا نحفظ هذه العلامه ان العلامه بيننا وبين ربنا عز وجل انه يكشف عن ساقه فاذا كشف عن ساقه عرفناه سبحانه وتعالى قال والاحاديث بهذا كثيره قال الذهبي رحمه الله احاديث نزول الباري متواتره قد سقطت طرقها وتكلمت عليها بما اسال عنه يوم القيامه رحمه الله يقول انه يرى بلا انكار في جنه الفردوس بالابصار كل يراه رؤيه العيان وثلايان كما اتى في محكم القران وفي حديث سيد الانام صلى الله عليه وسلم لا ريب ولا شك ولا ابهام رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا تحابدونها فخص بالرؤية أولياءه طبيلة وحجبوا أعداءه قال الله تبارك وتعالى ودوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة وهذه الآن نصهم في إثبات الرؤية ولا يهتفت إلى تأويل تأول مغرب منتظرة وإلى بآلاء فإن نحن اضافه هذا الى الوجود وجعلها ناضره صريح في اثبات النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى الى الله سبحانه وتعالى و الى بمعنى الاء لم تكن ترسا بالياء بال... بال... الى الى آ... التي منها بم... الياء جمع اللي هي بمعنى الاء ونعم يعني نعم ربها ناضره لما تكتب بالالف فورسملك فوالله اعلم ان هذا القول وان روى عن مجاهد الا انه قول ضعيف يخالف عامه اهل العلم ومجاهد لم يمس الرؤيا وانما تاول الايه على هذا تاويرا غير صحيح فقال تعالى الذين احسنوا الحسنى وزياده ثبت تفسيره صريحا على النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بان الزياده هي النظر الى وجه الله الاعظم فالحسنى الجنه والزياده النظر الى وجه الله واذا صح التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحتج الى غيره وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقد فسر المزيد غير واحد من اختلف بانه النظر الى وجه الله وهو منه مزيد وهو منه مزيد من تفسير القران بالقران ان تفسر هذه الايه ولدينا مزيد بقوده الذين احسنوا الحسنى وزياده وقال تعالى في شان الكفار كلا انهم معرض بهم يوم الى المحجوبون فاذا حجب اوليائه فاي فضيله لهم على اعدائه يبقى كيف يكون عقابا للكفره انهم محجوبون والكل معاقب حتى الاولياء لو كان هذا لما كان هذا عقابا لان الاولياء قد حصل لهم ذلك أرجبوا نعوذ بالله فالآية يفهم المخالفة أن غيرهم من المؤمنين غير الكثار من ليس بمحجوب وقال تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون عن ما يطلبون سلام قولا من الرب الرحيم هذا من التفسير اللازم فان الاحاديث تدل ان الله يسلم عليهم ويكلمهم قولا منه عز وجل وهم ينظرون اليه الاحاديث دلت على الرؤيه والكلام لكن الايه ليست طريقه في الرؤيا لكن طريقه في الكلام سلاما قولا من الرب الرحيم الرب الرحيم يقول لهم سلام قولا منه عز وجل يسمعون كلامه سبحانه وتعالى هذا اعلى سماء لهم فاعلى نعيم لهم في السماء هو سماء السلام والكلام من رب العالمين واعلى نعيم لهم في الرؤيا النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى وهذا اعلى ما في الجنه من نعيم التناعم بالله سبحانه وتعالى بالقرب منه وميل رضوانه عز وجل والنظر اليه وسماع كلامه سبحانه وتعالى فتدخل الجنه والمزيد وقال تعالى ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون ينظرون هذه ليست صريحه ولم يعني يفسرها تلق صراحه بالنظر الى وجه الله ولكن يعني يمكن ان يكون ذلك ضمن عمومها ينظرون ينظرون الى ما انواع النعيم المختلفه ولا شك ان اعلى ما ينظرون اليه ما ذكرنا ففي في عموم لفظ ينظرون والله اعلم والا فالايات الاولى هي الصريحه بتفسيرها الثابت يقول وهذه الايات صريحه الدلاله على رؤيه المؤمنين ربهم تبارك وتعالى لا تقبل تحريفا ولا تاويلا ولا يردها الا مكابر قد ختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله هل هناك تعارض بين ما ذكرنا الان من ان الراجح هو قول من قال ان جميع اهل الموقف يرون ربهم حتى الكفر والمنافقين وبين قوله كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجورون لا ليت هناك تعارض لانهم يحجبون بعد ان يروه فلا يتعارض الادله اثبتت رؤيتهم لربهم عز وجل واثبتت اجابههم عن الله ليس هناك تعارض بينهما كما ذكرنا لانهم يرونه ثم يحجب عنه ف لا يعني يرونه كما ذكر رؤيه تكريم وفضيله واذا قال خص بالرؤيه اوليائه فضيله وظاهر كلامه انه يختار قول الجمهور انه لا يراه الا المؤمنون فقط تفضيلا لهم لكن كما ذكرنا الرؤيه رؤيه فضيله خاصه بالمؤمنين رؤيه التكريم ان رؤيه الكفر والمنافقين فليس رؤيه تكريم ولا فضيله فستاتي الاحاديث الداله على ذلك يقول قد تواترت الاحاديث في ظنا ما تضمنته هذه الايات رواها ائمه السنه والحديث في دواوين الاسلام عن خدلاء الصحابه واجلائهم كابن بكر الصديق وابي هريره وابي سعيد وجرير بن عبد الله وصهيب وابن مسعود وعلي بن ابي طالب وابي موسى وانس ووريد بن حصيب وابي رزيه وجابر ابن عبد الله وابي امامة ابي رزين وزيد بن ثابت وعمار وعم بن ياسر وعائشه وعبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر وعمار بن ربيعه وسلمان الفارسي وحذيفه بن اليمان وعبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمر بن عاص وعوابه بن الصامت وعبيد بن كعب وكعب بن مؤجره وابي الدرداء وفضالة ابن عظيم وابي ابن أرطاه وابي موسى الأشعري وغيرهم رضي الله عنه وهذا يعني يظل على تواتر أحاديث الرؤية بها لا يبع مجالا لأحد في إنكابها فالتواتر يفوت لأقل من هذا العدد من الصحابة وأضعافه ممن رواه عنهم من التبعيل من طرق متعددة ولا يزال هذا العدد متفصرا في كل كتب السنه ودواوين الاسلام واحسن موضع لذلك من كلام من القيمه ابن الله في كتاب حادي الارواح يقول وهذا اوان سردها فالتقم معك احد قلبك وتاملها تامل طالب للحق لا نافر عنه وكل من الذين يستمعون القول فاتبعون احسنا اياك وسوء الظن بكلام الله و كلام رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك الهلكه انه يظنوا به انه يتضمن التشبيه و كما اخونا ذلك يستلزم التحيز والجهه وغير ذلك والله لو كان يلزم لزم ولازم حق لازم ولكن انتم تذكرون التحيز والتشبيه و نحو ذلك معان من علل باطله وان الله سبحانه وتعالى يحجبه الخلق فاذا فسيتهم بمعنى باطل فنحن ننفيها عن الله اذا ليست هي لازمه لان لازم الحق حق فاذا كانت لازمه لما قاله نبينا عليه الصلاه والسلام فهي حق وانتم تفسرونها بمعنى باطل اذا ما ذكرتم من التعيز والجها فهي ليست من اللازم ما ذكرتم ما ذكر من الاحاديث ونظب الجها نظب مجمل وكانت التحيز صحيح ينفى لأنه حيز بمعنى في شيء يحوته هذا ينفى عن الله عز وجل والجهة لا بد من الاستصال فيها ما لا تقصد بنفي الجهة نفي الفوقية أم نفي مكان محدود مخلوق يحيط بالرب فإن قصدت الثاني فنحن من فيه ولكن من الذي قال أن إثبات الرؤية يستلزم هذه الجهة المحدودة التي تزعم فهذا كلام باطل اسوء سوء الظن بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ان يقال انه ظاهره كذا وكذا من الباطل فان هذا من اسوء الظن ان الذي يظهر من كلام الله والكفر كيف وهو الكتاب المبين البين الواضح النور والهدى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام السراج المنير فكيف يقولون بعد ذلك ايات ظاهره الكفر لان التشبيه كفر على ما يذكرون من التشبيه مناقبته بالمعلوم من, من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نحو قوله ليس كمثليه شيء وهو استميم البصير ولم وقوله لم يرد ولم يرد ولم يكن له كفه وان أحد وإجمع الأمة من نفي تنسيل رب عز وجل بخلقه معلوم فإذا فاسترتم التشبيه بذلك ثم قلتم أن هذا الباطل والكفر هو ظاهر كتاب الله كان هذا مجرد اسوء الظن بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يقول وما ضل من ضل وهلك من هلك الا الذي سوء ظنه بالكتاب والسنه والله المستعان عليه التكلام ولا حول ولا قوه الا بالله عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فصلى الغدا والحديث اسنده الظهير رواه احمد وابن حبان صحح اسنده الشيخ احمد شاكر قال اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فصلى الغداء فجلس حتى اذا كان من الضحى ضحك ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلس مكانه حتى صلى الاولى الاولى من صلاتي العشي اللي هي الضحى حتى صلى الاولى والعصر والمغرب كل ذلك لا يتكلم حتى صلى العشاء الاخ الاخيره او الاخره ثم قام الى اهله فقال الناس لايوبك رضي الله عنه الله تسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن صنع اليوم شيئا لم يصنعه قط قال فساله فقال نعم عرض علي ما هو كائن من امر الدنيا والاخره فجمع الاولون والاخرون تعبير بصيغه الماضي هنا من ناحيه قوله اتى اهل الله فلا تستعجلوا من جهه انه واقع لا محاله فعبرا عن المستقبل بصيغه الماضي لتحقق الوقوع وتيقنه قال فدونهم الاولون والاخرون في صعيد واحد فقطع الناس بذلك انقطعوا يعني اصابهم الياس والقرب الشديد قال حتى انطلقوا الى ادم صلى الله عليه وسلم والعرق يكاد يلزلمهم يلزمهم يعني يبلوا اذا يعني اغلوا فهم واسواهم ويكادوا لا يستطيعوا الكلام النظام ما يوضع على ام وفم البعير او الفرس ونحو هذا فالعرق يكاد يغطي افواههم وانوفهم بحيث يعجزون عن الكلام والنفس نسال الله الافضل العافيه قال فقالوا يا ادم انت ابو البشر وايم تصفاك الله عز وجل اشفع لنا الى ربك عز وجل قال لقد لقيت مثل الذي لقيتم اين الكرب نسال الله لحلي الانباء والخوف كربا فارسلوا بعدهم قال انطلقوا الى ابيكم الى نوح الى ابيكم اي بعد ابيكم ابيكم بعد ابيكم من الاب الثاني للبشريه التي بقيت هو نوح عليه السلام قال انطلقوا الى ابيكم الى نوح ان الله اصطفى ادم ونوح و وال ابراهيم و وال عمران على العالمين قال فانطلقون الى نوح صلى الله عليه وسلم فيقولنا اصعد لنا الى ربك فانت استفاق الله ايج النووه رتاله قال فان تستفاق فان تستفاق الله واستجاب لك في دعائك ولم يدا على الارض من الكافرين ديارا فقال ليس ذلك عندي انطلق الى ابراهيم صلى الله عليه وسلم فان الله اتخذه خليلا فانطلقنا الى ابراهيم صلى الله عليه وسلم فيقول ليس ذلك عندي انطلق الى موسى صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل كلمه تكليما فيقول موسى صلى الله عليه وسلم ليس ذلكم عندي امتلف إلى إيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فإنه كان يبرع الأكمه والأبرس وفي الموتى فيقول إيسى ليس ذلكم عندي امتلف إلى سير ولبي آذم صلى الله عليه وسلم امتلف إلى محمد صلى الله عليه وسلم فلشرق إلى ربكم عز وجل فأنا اجتهاد الانبياء الذي جعل الله عز وجل بعضه يعني في نصيحه بين البشر في نصيحه البشر يوم القيامه جعله الله لإظهار مرتبه النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد الانبياء بعضه لم يكن صوابا او اكثرهم لم يكن في الموضع المطلوب ولكن كان يرسل الى من يمكن وصول اليه من خلاله لان كل منهم ارشد الذين من بعده لتظهر منزله النبي صلى الله عليه وسلم وللبشر في يعني يعني لسيدنا عيسى صلى الله عليه وعلى جميع الناس منه وفضل في انه ارشدهم الى محمد صلى الله عليه وسلم وكيف بفضل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم صلى الله عليه وما شاء الله شفيع فينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال انطلقوا الى محمد صلى الله عليه وسلم فليشفع الى ربكم عز وجل قال فينطلق انطلق محمد صلى الله عليه وسلم قال وكيف ينطلق فيأتي جبريل ربه تبارك وتعالى فيقول الله عز وجل ائهم له ومشره بالجنة فينطلق به جبريل صلى الله عليه وسلم فياخذ ساجدا قدر جمعة ويقول الله عز وجل ارفع رأسك وقل يسمع فاستطاع سلطا قال فارفع رأسه فاذا نظر الى وجه ربي عز وجل خره ساجدا قدره وعاد اخرى فيقول الله عز وجل ارفع راسك وقل تسمع واشرق شفاعه قال فيذهب ويضع ساجدا يعني مره ثالثه فياخذ جبريل ويدعو له فيفتح الله عليه من الدعاء شيئا لم يفتحه على بشر قط فكثر في الدعاء منه تنه تن من الله عز وجل أن يفتح على العبد في الدعاء والنبي صلى الله عليه وسلم قد اوتي جامع الكلم ومن يتامل ما ثبت من ادعائه والافكار الشديده عنه يعني يعلم كم هي عظيمه القدر ومع ذلك يفتح الله عليه من الدعاء شيئا لم يفتحه على بشر قط صلى الله عليه وسلم طبعا قد وضح ايضا قال فاذا نظر الى وجه ربه عز وجل ان رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه ومنكر رؤيا يزعمون ان هذا امر مستحيل في حق الله المنكر رؤيا المعتزله يقول هذا لا يليق بالله تعالى الله قولهم وبذلك ينكرون كل الاحاديث وذلك كل حديث فيه بات رؤيه احد من الخلق لله ترد عليهم قال هنا سيقول اي ربي يا ربي سيقول اي رب خلقتني في ولدي الم ولا ف وانا افتخر بذلك لا تكبر صلى الله عليه وسلم بل يثبت ذلك اعتقادا يذكره صلى الله عليه وسلم انها عقيده لازمه ان يعتقدها كل احد انه سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم سيقول اي ربي خلقتني سيد ولد ادم ولا فخر واول من تنشق عنه الارض يوم القيامه ولا فخر حتى انه يرد علي الحوض اكثر مما بين صنعاء وايلا صنعاء وايلا التي هي بجوار القدس ثم يقال ادعو الصديقين مفاشعون ثم يقال ادعو الانبياء ممكن يكون في تقديم او تاخير او عطف جمله على جمله او الصديقين من النبيين اولا ثم الانبياء عموما ثم باقي الصديقين قال فجيء النبي ومعه الاصابه والنبي ومعه الخمسه والسته والنبي وليس معه احد لتنستجابه الانبياء ياتون مع من امن بهم صلى الله عليه وسلم و رضي عن اصحابهم ثم يقال اجر الشهداء فيشفعون لمن ارادوا قال فاذا فعلت الشهداء ذلك قال فيقول الله عز وجل انا ارحم الراحمين ادخلوا جنتي من كان لا يشرك بي شيئا قال سيدخل فيؤتى فسيدخلون الجنه قال ثم يقول الله عز وجل اضو في أهل النار هل تلقون من عمل خيرا قط قال فيدلون في النار رجلا فيقولون له هل عملت خيرا قط الزيارة ترى التوحيد إذا أول من يدخلون الجنة هم الموحدون الخلص الله عالى وعلم حيث قال أدخل جنتي إنما لم يذكر خلوجا خروج من النار أدخل جنتي من كان لا أشرك بي شيئا لم يذكر أنهم كانوا في النار انما يقال هل تلقون من عمل خير قط هذا في اهل النار فهذا في ان في خير قط زياده على التوحيد وعدم الشرك بالله قال ثم يقول الله عز وجل انظروا في اهل النار هل تلقون من عمل خير قط قال فبدنا في النار وادلا سيقولون له هل عملت خيرا قط سيقول لا خير أني كنت أسامح الناس في البيعة فيقول الله عز وجل سمحه لعبدي وسماحته إلى عبيدي نسأل الله أن يسمح عن المعطر أن يسمحنا سبحانه وتعالى وهو من الأذلة الظاهرة على عدم تكفير ثالث المباني أنه لا شك أن الصلاة أعظم من مسمحة الناس في البيعة فلو كانته صلاة وصيام وحج وزكاة لقال نعم عملت خيرا قبل من هذه الاعمال قبل ان يقول كنت اسوي همات في البيت هذا يظهر منه انه لم يكن يؤدي المباني هو حرج لمن لزهور اهل العلم الذين يقولون بعد التكيسات ولم تتسلم قال فيقول الله عز وجل اسمه لعبدي بسمحتي الى عبيدي ثم يخرجون من النار والولن فيقولون له هل عملت خيرا قط فيقول لا قالوا اني امرت ولدي اذا ميت فاحرقوني في النار ثم اطحنوني حتى اذا كنت مثل الكحر فذهدوا لي الى البحر اذروني في الريح فوالله لا يقدر علي رب العالمين ابدا قال الله عز وجل له لما فعل ذلك؟ قال من مخافتك قال فيقول الله عز وجل امض الى ملك اعظم من ملك فان لك مثله وعشره امثاله قال فان لك مثله وعشره امثاله قال فيقول اتسخر بي انت الملك قال صلى الله عليه وسلم وذلك الذي ضحكت منه ابدها هذا الحديث يدل على اثبات العذر والجهل الناشئ عن عدم البلاغ وإثبات عقاب صاحبه فإنه من آخر من يخرج من الناس لم يجد إلا عملا قلبيا وليس هذا الذي فعله خيرا بالجوارح إنما كان في قلبه شيء من مخافة الله جعله يفعل فائلا منكرا ضدعة ضلالة فإن المشروع هو بالدفن وليت الحرق والذرو وأمر بهذا المنكر لظن اشد نكاره ولا يعذ بالله وذلك يؤجز الله عز وجل وذلك شك منه في البعث العام ظن ان البعث يمكن ان يكون لبعض العباد دون بعض وظن ان الله لا يقدر عليه ابدا ومن فسره بالتضييق فوالله لا يضيق الله عليه ابدا لم يكن لفئنه معنى فلو كان كذلك فلماذا يفعل هذا يأمر بسوء لهذا الامر به له وهو ان يطحن حتى يكون مثل الكحل رمادا ثم يذرف ذيح رماده فلو كان هذا لكي لا يضيق الله عز وجل عليه لم يكن هناك ارتباط والسوريات الاخرى الصريحه والصريحه والله لا انقدر الله لا يعذبني فلو كان بمعنى لو قدر الله علي لو ضيق الله علي لا يضيقن علي هذا يكون وهن لا تستقيم لا الفعل ولا يعني الكلام الجمله التي قالها ثم هو لو سلم ذلك في لفظ القدره فلا شك انه يعني يشك في البعث وكيل الامرين كفر فهو شك في قدره الله وشك في البعث العام نقصد بعني انه جوز ان يكون البعث لبعض الناس وبعض جوز ان يكون هو ممن لا يبعث وفي روايه ان فطر المحجر في فته الباقي قال لا علم اضل الله ورشك ان هذا من اصرح الدلالات على انه رجل جاهل لا يدري صفه القدره العامه الكامله الشامله لله سبحانه وتعالى ولو أسف أن يقال هذا من نحو من قوله من قال اللهم أنت عبدي أنا ربك بهذهول لأنه لو كان كذلك فكان متفقا مع سياقنا يعني يفعل يعني الذي قال اللهم أنت عبدي أنا ربك أخطأ من شدة فرح أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك وهذا الأمر واضح لكن هذا فعل خطة معينة هذا أمر بالحرق أفعال مترتبة على بعضها نور امر بذلك يحرق ثم يصير رمادا ثم هذا الرماد يذرى في الريح لكي يتفرق جدا لكي لا يقدر الله عز وجل عليه فهذا دليل على انه كان جاهلا صفة القدره وكان شاكا في البعض عموما لكل احد وكيل الامرين كف لولا عارض الجهل او عارض عدم البلاغ على الراجع الجهل الناشئ عن عدم البلاغ كما ذكرنا وهذه دلاله تثبت على هذا لانه من اخر من يخرج من النار ولم يعمل خيرا قط عند الله سبحانه وتعالى وهذا ايضا كما يثبت العذره بنزه ان عدم الدلائل ثبتا يعني تاويلا لا يحتمل تاويلا الا من جنس تاويلات الجهميه الباطله واهل البدع فنقول هو يثبت ايضا الرد على من يقول ان جنس عمل الجوارح ركن من الايمان لا يقبل اي شيء من الايمان الا به بمعنى انه يجعل عمل الجوارح اذا ترك بالكليه حتى ولو تكاسلا مع ورود شيء من عمل القلب يجعله كفرا ناقلا عن المله لا شك ان هذا الامر يرد عليه هذا الحديث قول من يقول أن جنس العمل جنس عمل الجوارح باثره ويقول لا يتصور البعض يقول في الرد على ذلك لا يتصور وجود من لا يفعل خيرا قط لا يتصور لان رسول اخبر به يتصور لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اخر ان من قال لا اله الا الله ولم يعمل خيرا قط فليس هذا بجو الصحيح ان بعض يقول لا المخرج من الموضوع ده ان ده مش هيحصل لا مين قال انك مش هيحصل ده رسول اخبر ان هو ايه انه هيحصل ورد على من يكون كافر لو كان كافرا لما خرج هذا من المحل حمل هذا على اخر الزمان بعد رفع الشرائع خطا بين ايضا وذلك لان هذا لا يستحق العذاب لان الذي لم تبلغه الشرائع الواجبه على ما يعذب وقد رفع فلو تمكن من الوصول اليها فهذا لم يعد في حقه فرد الا ان يصل شاده التوحيد وهذا ناجي عند الله عز وجل وهو يرد على من يقول ايضا ان جنس عمل الجوارح ايه وك بمعنى يزول الايمان بزواله بالكليه ولو ترك تكاسلا وهو في الحقيقه يعني في الحقيقه يعني يحمل من يقول بتكثير ترك الصلاه على اخر الزمان خطا كما ذكرنا لان هؤلاء ما ورد عليهم الصلاه لان الشرائع رفعت فبعد رفع الشرائع لا يكون هناك امكان لوجود التكفير فيها فان التمكن من العلم شرط التكفير فاذا لم يبلغهم لم يكنوا معذبين وهذا رجل معذب دخل النار والحديث اخر الزمن في حديث صلة عن حذيفة هو قال تنجيهم من النار فم يقل تخرجهم من النار الذي قال يأتي عن نهف زمن لا يدرى فيه ما صوم ولا صلاة ولا زكاة غير ان قوما يقولون ادركنا اباءنا يقولون لا اله الا الله فنحن نقولها فقال صلة وما تغني عنهم لا اله الا الله بغاية صوم ولا صلاة ولا صبخة فقدرت ظله قالت ينجون من النار هذا طريق لانهم ينجون اصلا وليس انهم يخرجون ثم ايه يدخلون ثم يخرجون بل نجو ابتداء فكيف يقال دخلوها وعلى اي شيء يدخل وهو يمتبلهم لا يدرا او لا يدرا في الارض كلها بعد رفع القران من الصدور يبقى الناس مده لا يعرفون الا كلمه التوحيد لانهم لو كان القران مدونا لعرفوا الصلاه والصدقه والصوم لكن رفع القران ولا يدر في الارض شيء من ذلك فهم غير مكلفين وبالتالي هم نائمون ابتداءا ليس بعد دخول النار وهذا في من دخل النار ثم خرج منها هذا الحديث مع صحه اسناده وهذه الروايه اوضح رواه في ان هذا الرجل انما تنافه الله برحمته بعد ان عذب وليس انه تنافه الله برحمته ابتداءا كما يريد ان يعذب في النار ان الروايات الاخرى في الصحيحين ليس فيها ذكر خروجه من النار لكن هذه من الروايه الصريحه في انه يخرج من النار وليس انه يدخل الجنه لاول وهله فلذلك قلنا ان الجهل مراتب منها ما يعذر به في عدم التكفير لا في استحقاق العقاب لا في الاسم فهو آثم بجهله ولكنه لا يخرج لا يخلد في النار لا يخرج من زمره اهل الاسلام الذين معهم اصل الدين اصل الايمان فهو لا يخلد في النار لورود اصل الايمان عند الجاهل الذين يقولون ان الجهل بالاسماء والصفات يقبل واما في التوحيد والاستوحيد وهي فلا يقبل فهذا اختراع محدث بدعى ضلال ما قاله اهل اهل العلم وذلك لان من ج يعني ان ان ان اصل الشرك بالله هو الجهل بصفاته سبحانه وتعالى وانما اشرك من اشرك لجهله بصفات الله سبحانه وتعالى وتوحيد الالوهيه مدني على توحيد الاسماء والصفات ولذلك كان من اشرك في الاسماء والصفات مشركا ولا هذا التقسيم ليس تقسيم شرعيا كما ذكرنا من قبل انه تقسيم اصطلاحي الاسماء والصفات والربوبيه والالهيه تقسيم اصطلاحي فلات يجوز بناء احكام على هذه الاقسام فيقال يوضع في الربوبيه او يوضع في الاسماء الصفات ولا يوضع في الالوهيه هذا كلام فاسد فاذا ثبت في امر اعتقادي في امر التوحيد وفي امر البعث يعني جهل ناشئ عن عدم البلاغ لم يبلغه عن الله عز وجل وعن رسله ذلك فلا شك انه يصح الجهل في اي مساله من مسائل بعد ذلك اذا لم يبلغ الانسان شيء من الوحي في هذا الباب الله أعلى وأعلم أقول قولي هذا وأستاذ الله يقولك